إذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَى آمُرْ بِكَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وَقَالَ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الماس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وَحُشرَ لِلسلَمانََ جنُودُهُ مِنَ الْ الجّ وَْإِنسِ وَالطرِ فَهُم يُزَعون حتىَ إذاَا أَتَوعَ وَادٍ النَّمْ لِقالَالَتْ نَمْلَُياأَّهن نَمْلُ دُخُلُ مساكِنَكُمْ يا أيّهَن نَمْل دُخُلُ مساكِنَكُمْ لا يَحْطمََّكُم سُلَمانَُ وَجنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعرُون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 قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باذ شديد والامر اليك فانظري والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلََّا جَاءَةُ لَيْمَانَ قَالَاءةُ مِ الدُّونَنِ بِمالِ فَمَا آتَانِيَ اللهَّهُ خَيرُم مَِّا آتَكُمْ ببلَْأَتُم بِهَدِيَةِكُمْ تَفْرَحون إِرجعَع إلَيْهِمْ فَل نَأتِيََّهُ بِجُودِ اللَّ قِبلَ لَهُم بِهَا وَلَ نُخْرِرجََّهُ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ إِنِّي آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قال الذي عنندَهُعَلْمُم مِن الْكِتابابِ أَن آتكَ بِهِ قَلَأَه يَرْتَدَّ إلَيْكَ فَْفُك فَلََّا رَآهُ مُسْقِر وَنَّندَهُ قالَالَ هذاَا مِنْ صَضْلِ رَبّ لِيَبلَلَُنِي لِيَبللُ وَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُر وَمَنْ شَكرَ فَإَِّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْتِه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نُنَظِرُ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَتينَ العلْمَ مِنْ قَبلِهَا وَكَّ مُسلْلِمين وَصَدهاَا مَا كانََ التعبُدُ مِنْ دُِ الل إِها كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرين قِلَ لَ لُخُلِ الصَّرح فَلََّا رَأتْ حَِبَتُ لُجَّتَو وَكَشَفَتْ عن ساقُهَا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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشتكون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا بُيُوتَكُمْ هَٰذِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أمن جعل الأرض قرارا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجذا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون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 إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّى لَنُخْرَجَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين.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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمل عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 حتى إِذَا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع عَلَيْهِم عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أما جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا, إلا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَوتَرَ الْجِبَ تَحْسَبُهَا جمدَةَم وَهِيَ تَمُر مَر السَّحابَ سُنَّى اللهَّهِ الذي أَتقنَ كلُ شيءَ إهُ خَبير بِماَا تَفعلون مَنْ جَ أَبِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْر مِنْهَا فَللههُ خَيرُ مِنْهَا وَهُمِ من فَزَعومَئِذٍ آمِنون وَمَ جَ أَبِال السَّيّئَةِ فَكُبَّتْ ووجوههُم فَّ رِهَْ تُجَزَوونَ إِللاا مَا كُُم تَعملون إَّ مَا أُمِرْتُ أننْ عدَ رَبَّ هذه البَلْدَةِ الذي حَرَّمَه